وهي ثلاثة أحكام الترقيق والتفخيم وجواز الوجهين الترقيق والتفخيم معا واليوم بعون الله تبارك وتعالى نشرع في الكلام عن أحكام المد المد لغة الزيادة واصطلاح إطالة الصوت بحرف من حروف المد وحروف المد ثلاثة هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الواو الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها حروف المد ثلاثة هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها الواو الساكنة المضموم ما قبلها الياء الساكنة المكسور ما قبلها المثال الذي يجمع حروف المد قوله تعالى نوحيها فكلمة نوحيها جمعت الثلاثة أحرف مع، فالواو بعد حرف النون والياء بعد حرف الحاء والألف بعد حرف الهاء وكما ذكرنا أيها الأحبة بد وأن يسبق الالف فتحة قبلها ويسبق الواو الساكنه ضمة قبلها ويسبق الياء الساكنة كسرة قبلها والله أعلم أنواع المد تنقسم المدود إلى قسمين أولا مد أصلي وهو الذي لا يقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون أي ليس بسبب وجود همز أو سكون في الكلمة فهو أصلي بدون سبب ولا يمد إلا بمقدار حركتين فالمد الأصلي لا يجوز مده فوق الحركتين وهو يشمل المد الطبيعي مد البدل مد العوض أصلة الصغرى مد حروف حي طهر ثانية مد فرعي وهو ما كان بسبب من اجتماع حرف المد بهمز أو سكون إذن أيها الأحبة الفرق بين المد الأصلي والمد الفرعي هو أن المد الأصلي لا يحتاج لسبب كهمز أو سكون والفرعي عكس ذلك تماما فالفرعي لا يقوم إلا بسبب واجتماع حرف المد بهمز أو سكون في كلمة وفي كلمتين ويشمل اي يشمل المد الفرعي المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل والصلة الكبرى اللازم بأنواعه العارض للسكون أي المد العارض للسكون ومد اللين أنواع المد الأصلي أولا المد الطبيعي هو ما لم يأتي قبله أو بعده همز أو سكون كما ذكرنا لا يحتاج المد الطبيعي إلى سبب وجود همز أو سكون ولا يمد أكثر من حركتين مثل قال يقول قيل والحركة هي مقدار رفع الإصبع أو خفضه بصوره طبيعية ومقدار مده حركتان ثانيا مد البدل هو أن يأتي قبل حرف المد همز أو هو كل همز ممدود مثل آدم أوت إيمان متكئين وسمي بدلا لأنه في الأصل عبارة عن همزتين الأولى متحركة والثانية ساكنة فأبدلت الثانية مدى مثل آدم أصلها ادم وإيمان أصلها إئمان وهكذا ومقدار مده حركتان وصلا ووقفا ثالث أنواع المد الأصلي مد العوض ويتحقق في حالة الوقف على تنوين النصب فقط فلا يكون على تنوين الضم أو الكسر يتحقق في حالة الوقف على تنوين النصب فقط مثل غفورا فتلفظ هكذا غفورا رحيما فتلفظ عند الوقف هكذا رحيما شكورا فتلفظ عند الوقف هكذا شكورا وسمي عوضا لأننا عوضنا التنوين ألفا ومقدار مده حركتان فقط ولا يكون إلا في الوقف فقط فعند الوصل لا يجوز أن نعوض التنوين ألفا والله أعلم رابع أنواعي المد الأصلي مد الصلة الصغراء هو صلة هاء الضمير للمفرد بواو إذا كانت الهاء مضمومة وبياء إذا كانت مكسورة الصلة الصغراء هو صلة هاء الضمير للمفرد بواو إذا كانت الهاء مضمومة وبياء إذا كانت مكسورة بشرط أن تكون متحركة وتقع بين متحركين بشرط أن تكون متحركة وتقع بين متحركين مثل له ما في السماوات فالهاء هنا تحقق فيها الشرط وهي صلة صغرى فهي متحركة وحركتها الضمة التي فوقها وقبلها فتحة في حرف اللام وبعدها فتحة في حرف الميم وهذا القسم يلحق بالمد الطبيعي أو الأصلي لأنه لا يجوز مده أكثر من حركتين وذلك في حالة الوصل خامس أنواع المد الأصلي حروف حي طهر الخمسة الموجودة في فواتح بعض السور ينطق كل منها بحرفين ثانيهما حرف مد هكذا ح يا ط ه را وتمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا اذن لاحظتم أيها المستمعون الكرام أن انواع المد الاصلي الخمسه كلها تمد بمقدار حركتين ولا يجوز مدها أكثر من ذلك والله تعالى أعلم أما الآن فنذكر أنواع المد الفرعي المد الفرعي هو ما كان بسبب اجتماع حرف المد بهمز أو سكون ويمد أكثر من حركتين فتعريف المد الفرعي هو خلاف وعكس تعريف المد الأصلي فالمد الأصلي لا يكون بسبب همز أو سكون ويمد حركتين لا أكثر أما الفرعي فهو بسبب اجتماع حرف المد بهمز أو سكون ويمد أكثر من حركتين أولا المد بسبب الهمز المد الواجب المتصل هذا أول أنواع المد بسبب الهمز وهو أن يأتي بعد حرف المد همز متصل به متصل به أي في نفس الكلمة الواحدة مثل شاء المسيء سوء ومقدار مده أربع حركات أو خمس حركات ويجوز مده ست حركات في حالة الوقت ثاني أنواع المد بسبب الهمز المد الجائز المنفصل وهو أن يكون حرف المد آخر الكلمة والهمز في أول كلمة أخرى تليها مثل توبوا إلى الله توبوا فهنا جاء حرف الواو الذي هو من حروف المد الثلاثة أما الهمزة فجاءت في الكلمة التي تليها وهي كلمة إلى فهنا تحققت شروط المد المنفصل وهو أن يكون بسبب اجتماع حرف المد مع همز في كلمتين الأولى والثانية فحرف المد جاء في الكلمة الأولى وهي كلمة توب وحرف الهمز جاء في الكلمة الثانية وهي كلمة إلى ومقدار مده أربع أو خمس حركات ويجوز مده بمقدار حركتين فالأمر فيه جائز على الخيار على عكس المد الواجب المتصل فلا بد ويجب على القارئ أن يمده اربع أو خمس حركات عند الوصل ويجوز له ست حركات عند الوقف الصلة الكبرى وهي ثالث أنواع المد بسبب الهمز وهو أن يأتي بعد الهاء للمفرد المذكر الغائب همزة قطع مثل يحسب أن ما له أخلده يحسب أن ما له أخلده فهاء الضمير المفرد المذكر الغائب جاءت في كلمة ما له وهي متحركة بالضم وجاء بعدها همزة قطع في كلمة أخلده فتحققت هنا شروط الصلة الكبرى فيجوز لنا أن نمد الصلة الكبرى ويجوز لنا فهنا نمد الصلة الكبرى اربع أو خمس حركات كذلك قوله تعالى ولا يوثق وثاقه أحد وثاقه هو هنا هي هاء للمفرد المذكر الغائب جاء بعدها همزة قطع في كلمة أحد فهنا توفرت وتحققت شروط الصلة الكبرى فتلفظ هكذا ولا يوثق وثاقه أحد ومقدار مد الصلة الكبرى كما ذكرنا أربع أو خمس حركات ثانية أي ثاني أنواع المد الفرعي المد بسبب السكون المد بسبب السكون الأول المد بسبب الهمز الثاني المد بسبب السكون وهذا السكون إما أن يكون لازما أو عارضا وهذا السكون إما أن يكون لازما أو عارضا أولا المد اللازم ما هو المد اللازم؟ المد اللازم أي هو لا يتغير وصلا ولا وقفا ويندرج تحته المد اللازم بأقسامه وسيأتي بيانه أما المد العارض وهو ثاني أنواع المد بسبب السكون المد العارض ويكون في حالة الوقف فقط ويندرج تحته المد العارض للسكون مثل يعلمون ومد اللين مثل البيت إذا فالمد بسبب السكون يشمل نوعين المد اللازم والمد العارض أقسام المد اللازم ينقسم المد اللازم إلى قسمين كلمي وحرفي ينقسم المد اللازم إلى قسمين كلمي وحرفي وكل منهما ينقسم إلى مخفف ومثقل فيكون مجموع أقسامه أربعة وهي المد اللازم المثقل الكلمي المد اللازم المخفف الكلمي المد اللازم المثقل الحرفي المد اللازم المخفف الحرفي هذه هي أربعة أقسام المد اللازم نشرع في بيان كل منها على حدة أولا المد اللازم المثقل الكلمي وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن مدغم أي مشدد حرف ساكن مدغم أي مشدد مثل الصَّخَ الظَّلِّ مقدار مده ست حركات هنا لا نرى سكونا جاء بعد حرف المد الألف انظر وتأمل أيها الأحبة في الله كلمة الصاخة جاء بعد حرف الألف هنا خاء مشددة وفي لغة العرب معلوم أن الحرف المشدد هو حرفان اثنان فاختصارا وتسهيلا جعل حرفا واحدا مشددا لذلك فأصل الخاء المشددة حرفان حرف ساكن وحرف متحرك والذي يلي الألف مباشرة هو الحرف الساكن، لذلك هنا تحقق وتوفرت شروط المد اللازم، فلا بد من مد هذا المد ست حركات. كذلك كلمة الضالين نفس الشيء. ثاني أنواع المد اللازم الكلمي هو المد اللازم المخفف الكلمي. ويسمى بمد الفرق وهو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن مثل الآن وقد كنتم به تستعجلون ومقدار مده ست حركات كذلك هنا جاء بعد الألف مباشرة حرف ساكن ف اعتبر المد هنا لازما ويسمى أيضا بمد الفرق ومقداره ست حركات ثالث أنواع المد اللازم هو المد اللازم المثقل الحرفي المد اللازم المثقل الحرفي وهو أن يوجد حرف في فواتح بعض السور هجاؤه ثلاث أحرف أوسطها حرف مد والثالث مدغم في الحرف الذي بعده مثل اللام في ألف لام ميم والسين في طاسيم ومقدار مده ست حركات رابع أنواع المد اللازم هو المد اللازم المخفف الحرفي وهو أن يوجد حرف في فواتح بعض السور هجاؤه ثلاث أحرف أوسطها حرف مد والحرف الثالث ساكن مثل قاف من قاف وصاد من صاد ومقدار مده ست حركات فائدة مد الحروف المقطعة في فواتح السور الحروف المقطعة في أوائل بعض السور هي أربعة حشر حرفا غير المكرر منها يجمعها قولهم طرق سمعك النصيحة أو نص حكيم قاطع له سر تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها قسم يمد ست حركات وحروفه ثمانية وهي نقص عسلوكم إلا حرف العين يجوز فيها أربع أو ست حركات والطول أفضل أي إطالة المد بست حركات أفضل من الاربع ثاني الأقسام قسم يمد حركتان وحروفه خمسة وهي حي طهر ثالث الأقسام قسم لا يمد أصلا وهو الألف فقط المد العارض للسكون هو أن يقع بعد حرف المد سكون عارض مثل مآب البروج ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست وذلك في حالة الوقف عليه أما إذا وصلنا القراءة سقط المد وأصبح المد طبيعيا ومعنى أصبح المد طبيعيا أي يمد حركتان فقط إذا المد العارض للسكون لا يتحقق إلا بالوقف وعند الوصل يسقط ولا يمد مد اللين هو أن يأتي واو أو ياء ساكنان وقبلهما حرف مفتوح مثل البيت، خوف، ومقدار مده حركتان أو اربع أو ست وذلك في حالة الوقف ويشترط في مد اللين أن تكون الياء والواو ساكنتين مفتوحا ما قبلهما والحرف الذي بعدهما مباشرة موقوفا عليه مثلا لا مد في قوله تعالى ميسورا ميتا ليلى في حاله الوصل والوقف فائده قال الناظم في ترتيب المدود اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته